وهلل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم يعني بويهات يا حلال كريم شاورجي شابت هي رمضان ان قسطن بين جنك خبك بس بدايه يا درسنا بدايه حرام بو بصرمان هي رمضان خركه قسطن بينه خبك وأنتم لباس لهم جنكتوانا جلكنبوة. وهنجك جلكنبوان. ان ديكاجین تتوان وهنجك بو وهيجك جلکن هردو اي دو ستارت ك جلك انساني مروبي بي علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم ولتعال على بين دو خيانه الخوكن بين جماعكن اتشابت رمضاني رفتشت هنگ حرام بو بجه خدای افتش لها بوانا حلالك فتاب عليكم وعفى عنكم بجا تعالى توب وقبيلك بسروس فكك وهنا عفو كرن الوابوري عندك صحابي كتبو نبيتشتي شابه شوبنا نبينا بجا تعالى عفو كرن فالآن باشروهن بجا فيقابه هر انقصت الجن كتخوبك شابت هاي با حتى دا ما جالبوه وبتغوا ما كتب الله لكم بخلوه تشتي بجرن أو تشتي خد تعالى بوه نفسي بحثت شيا بحث ذريتيا بحث عياليا روصا خد تعالى صار بصرمان حرام كربو. شفت رمزاني زاد بخون بشتي نفسي يعني زاد خارن بخارن يا حلال بو بشتي مغرب هندي نفسي هكذا بنفسي بوهن اِشتی نبستی هشیار بان بلاشاف جبای وان حرام بو و حلال نبو ظادی بخون آن آبیده جاری که صحابیک حالته که هو سبسری هر خاوچو وقتی هدیم آب ظاب نبو جنگاویشو لگریه حتی هدیه سحکت ظلم و ویت خاوچوی یا مدام تخاوچوی افضل ها حلال نبو بذشوی و پروژه جالبش رو وجوختبو يا روجه دي هاش ما بنخبت عالا ال سرب صرمانه سذكبت شهوت ابو صرمانه جوتي وكولو واشربو بخون او بخون اش سري حتى كنجي حتى يتبين لكم الخيط الابيض حتى بو ديار ببت اش كراببت اش يا روجه من الخيط الاسود اش يا اش رشات يا شذي من الفجر بحثة فجرية وكتبت تسبيدها أفمنها يا تبيني يا دياركر قد تعالى بما كان الخيط الأبيض من الخيط الأسود تبين وانتشا دياركر كو أبا بحثة سبيدية يعني بخن وبخن حتى بو دياربتن يأبو يسبيد لأنك باري قد تعالى باجت من الفجر عندك صحابي وسط بون ابا بحثة بزيانة دذیرج و دذیسپی جبرهنده او دروبن پاسی و خخون جووان الذیرج بو دذیسپی بجهر داخون و داخون حتا دذیسپی دیار دذیرج بخده تعالی دیار کر کو مقصتنا اوا بشه هنجی خود تعالی گو ته بصرمان ثم اتم الصيام الى الليل بشه هنجی رجوخه تمام بگن درس بگیرن خوش خورنه و بخورنه او جماع أبداً قد نباشر حتى نباشر حتى نباشر ولا تباشروهن هن إنكنا نبين جنكتقوا وأنتم عاكفون في المساجد وقت هنا المسجفة اعتكاف هذا هنا المسجفة بعبادتي خد تعالى ونية اعتكاف اعتكاف جاء معلوم أبيا مروف فتراك معلوم وقتي بمينت المسجفة بنيت عبادتي كيف خدود الله فلا تقربوها بجاءت جاء فتشتها أو تواق أو عود تنابوا دياركري أبا ما حرمت خدينها أبا أوتشتن أو تخد تعالى لسلو حرامته و جب دنا باش فاش نزيق جناب أكره النزيق بندهاجي هند لإن و تعالى و عقوبة كذلك يعني اف أحكمتها من بوا دياركري أهو يبين الله آياته للناس قد تعالى نشان ادخوا آيات ادخوا ديارتك تنبو بخلكي حلالي وحرامي وعالمت بيجت لعلهم يتقون داخو بدنا باش اشتشتت الحرام. داخو بدنا باش اش من وعيد زيامن كم هاكا مروف نظن تشتت حرام كيشكا بكفتة تدا